يعني إيه كل نشانة يا رب العالمين يا، إيه كل هذه آيات يعني نشان إنسانة يا العالمين، بس دي يا، رب العالمين خلق السماوات والأرض. يعني العالمين ها طبقة طبقة ماف عثمانه وی مازن چه کردیه به هندچو استین او چه عمود ابدات ابن به هندچو دنگ ابدات ابن الراستای الهای او ربعمین گله جوی بودیمش ناف قراید بودی صحک نه چه کرد ناعل د عثمانه د مازناتیار ربعمین ترابینن همش ایکی الوایت به هند بودی و می آیاتیه نه کمک حس کن خداب ناسن ام مازناتیار ربعمین لون نردلم خلق السماوات والارضی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 و جهرش تكابل جيانا دارا و بحرن و آغن و رب العالمين وهم همو مخلوقات جالك مخلوقات ديش و همو رب العالمين يتشكرين عديده كجيانا ما پیاره وما بث فيهما من دابت بث يعني نشرا و من يتبلوکرين الناف عرضي و عثماني دا چه ناف دا بلوکرينه من دابت يعني اوج ته سر عرضي دابه كل ما يدب على الارض يعني يمشي على الارض هل سيك سا عادي بجني دابه اجا بو مروه تذكارين بو حيوانات تذكارين بو همش تذكارين بس اغلب جرى بشلغي عرفن ابي اغلب جرى اف كلمه تذكارين بو حيوانه اغلب جرى اف كلمه تذكارين بو حيوانه اما وكدي معناه عام بو همش تكي بالتهوا مروهش بعد بالتهوا الواج بتجتبه كأيش؟ أيك الواج ده ما يدوب على الأرض كسرعة دي كل دين سرعة دي تينوشن. الجرب عالمين بيجي ماجلك مرووف وحيوانات وخلوقات يتشكلين كسرعة دي هم مش لبين هم بينو بيشن. ودي سر عثمان يشرب العالمين يتشكلين ونيك ملايكتن. چونك يبتوا بتيوما بثا فيهما من دابة يعني في الأرض والسماء في السماوات والأرض. يعني رب العالمين عرض عصمانا كيف يمكن ونيا قلك مخلوقات كيف يمكن كتين وشن جل عرضي مروفن وحيوانات واجننا و العصمان اش ملايكة و على جمعهم إذا يشاء قدير و رب العالمين وهو يعني وحده رب العالمين تني على جمعهم كو ظانا خرف كتبه أو ربي أفند مروفا وافند أجناب وافند حيوانات او وطيارا او مخلوقات شاكرين بلا ذكر نسر عدي ونيا والنف عدي دهاتنا بلا ذكر وافند ملاك تل عثمان دهاتنا بلا ذكر الأوربي أذبي شبيك عثمان شاكر دعدي شاكر مخلوقاتنا هما شاكر دبش نجوا مخلوقا فامر وفا, وفا, وفا, وفا هما حيوانات بس النف عدي دا والملائكة تل راخر بكده ماشي ني والله المثل الاعلى الدنيا اذا قالك جرا دبي ني جيشه كمرتب معي هاي ه المروبه كرايسك قائدك ني جيشه كيبجشوي ترتيبه وجيشوي عمو بنظام شولتكات وعمو ابن امره سيدي خدا ورئيسه خدا هل جيشه چند مازم بيدو چند زور بيدو چند هاد بيد بلا وكرا ناك چند دولته ادا هيك دولته ايش قالك دولت هاد بيد بلا وكرا من منیا رئیس سکته بوده. یک بلکی روزه که منیا بوده تریسی معاشره جسته و تپچی منیا تفجوانیه با ریکوبی که بالا و نه فامو جهادت بالا وکری میشه آره ولی من پچه بدنو کاش پنج دکادا ویجش همه چی بکنم همه منیا که آمریکیده در کامو ده هنوا و هر یک دیجی خبر داد. دنیای دامرو و پیش از بی دنیا واژگون نهند اشتهاب جدید هر چندش هی همو وکی بس نظام و نیا جرایحی همو وکیوی نهت، باش چونکه نظام اوریکو پیکیا و نیا قوانیدهای پیتاه نداشتهات و سرهای پیش از بی دنیا چند بلوا به پیش از بیچرب کت خر بکت هواش، همویت به امری میداش، بلند را به علمین بجید، را عرض علمین عرضش کری و عثمانش کری، آف مخلوقاتون هموی تدا بلوا کرین، نیا به پیش از بی افشته همو بکت یا بسنا علیویش ریب کدش نقاله جب صناء بزحمانية. جب صناء ونيا صاح كتبة بجدي مرني وانها ما كبرج قيامته. بل هندي بتوه هو على جمعهم إذا يشاء قدير. يعني رب العالمين كونها ما كوم كتبة وصح كتبة برج قيامته. جب صناء وتشيد قدير. يعني قدراته شيانة هين. جب زحمانية. كج بزحمان بودا كان جب زحمان بيجرايكي. بي. جب زحمان بيج. جي شكرا ما ده جب شكرنا عدو اصمد يا بزحمه يا مروبي ربعم ششتكي لولا زحمدنيا ربعمش لحالكو سماوات يالارب اكبر من حلقين نسي شكرنا عدو اصمدنى جالك مصر شكرنا مروبي هكاشتكي زحمد بو دار درسمن من هاشه زحمد بس ششتكي لدى ربع من زحمدنيا نؤولهي و هو الذي يبدو الحلق ثم يريد وهو هو هو هو هو هو هو یم صنایتره. اینجاست واقعی لالی ما بشری که جرای کم زحمت داده دوست دکی چیدگی، همچنین جرای دویه صنایتره. وحدت دوست دکی. رابر آمیشه بج لالی ما رابر آمیش. چیج است زحمت نیه. نجراای کم زحمت بیه. و نجرا دویه صاح کرنفا و کم کرنما همه برج قیامت کم زحمت نیه. برند بیته و هو علی جمعیم اگر یشان و قدير رابر آمیه صنا. لبیبان مخمورتره. صاح کرنا ما کم کت و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 و نیا عوض ما بین واجدات یک کار ربعمین دو طلعت وای تو دو بگذره و ببشتنی دشتهن. او همود بن آخ. هماید مين دفا و یا دیماک ربعمین حساب جالک تو دیماک باش و اخراج ود مين دفا آو مروفن. و اجننا عفوندش دشتهن. عفوند مین به عتاه تایی. آبای و نیا مرنا و و خلاص بینا و نیا نبل عدس او هنگی تازه دشنا. دار الآخره لهی یعن جیان آدی رستی و حقیقی آکیره، هوا هوا روزه کیامتی، چونکی و جیان چلپش نیه، مرنپش نه هت، و نمانپش نه هت، هنده حتا حتایه، جو چه من رو وکناب واشید و بیتو بحشت ده، چه من رو وکنیو بسته ناوجه نمی دو رب العالمين مهمل فارزی. و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم رب العالمين جل هر مصیبتا کبسرهندو تاد. هر مصیبت اک جو چه مصیبت اک گیان مرو وید بیت ایشک بو گیان یا وید بیت یان مصیبت اک دل مرو وید بیت یاو خم بو مرو بین عاجزی بو مرو بین ایک بیت مرو وی عاجز کتو خما و نہ خوشیا بو مرو که جو هر کسے کہ ہبیت جو رائی بلکہ مالا مرو وید بو مرو وی عاجزی خلزانه مرؤو في دل مرؤو عاجزك جرهاي بلكي مرؤد دل مرؤو عاجزك جرهاي بچيكي مرؤو دل دل مرؤو عاجزك جرهاي مرؤد دل دل مرؤو هر مصيبةك أبو مرؤو بيد مال مرؤو كيم بيد رزق معاش في ما كسبت ايديكم يعني سببي و جناحه بهونغودسقكري يعني اللي مر بالعالمين كان وناحه شمنيتو جانا شيار بن خرابيه ندنا لا يرى بالعالمين او مصيبه البونغوتين او نخوشيت بونغوتين او عاجزيت بونغوتين او خمد بونغوتين او فقير يا بونغوتين اجا خاص بيت بتني ها البيت يعني عام بيت بويجي او جديت ابو هما البيت هذا همو سببتيا سبب وغنحيا وخرابيا وبيأمريا رب العالميا أول مبدس الحكرين فبما كسبت أيديكم أرواك رب العالمين بجيد أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ودقوا تبعي عن الله عليه وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم تبعيج الصحابة ودقوا مصيبتك بوغنقوا هات وحده بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة قال النوف ويشاري دونيا نخوشي ومصيبات وشكستن بيه الصحابهات وبيجيش بسرمانهات النوف ويغزويدا دس بيكا النوف ويشاري دا اجا ربعالمين يقوتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا محمد تبيج الصحابة دخول ولما او لما أصابتكم مصيبتون قد أصابتم مثليا قلتم انها هذا يعني اوتي برچه ولموتا برچه فبساري مهات بو عنده بيانباري ما صلى الله عليه وسلم برين دار بو صحابه واتنا شهيد کرون و هنده واتنا برين دار کرون و أزياد و خرابي قهشتب صلى الله عليه قل هو من عندي انفسكم. يعني بجه سبب چيه سبب هو قناحها بهن كان وصحابه هم ظاني ناف بشريده چي كربو ايك مخالف و ايك امر بيانباري كربو صلى الله عليه وسلم به این مخالفه کریم بو قرانه مخالفه کریم بو امرت پیغمبر اسلام الله و علیه السلام و سنت پیغمبر اسلام الله و سلام همو بو سبب بو چه بنخاره همو بو اسباب بو نی گه مصیبت و نخوشی بنخاره صحابه گه قدرترین کسن الامه پیغمبر اسلام الله و علیه السلام پشتی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام گهس و قدرتنبو نو کس هندی و دی و قران و سنت أما إحدى مخالفات أبو أمر أبي عمبر صل الله عليه وسلم رب العالمين كلهن أكرن رب العالمين آه كلها كبر أكرن وتشبه برأيكر نو عذابه برأيكر نو مصيبة بوا برأيكرن أو مصيبة إنه كسب ماتين هم سبب ما مخالف ما بقرانه خالف ما بسنة أبي عمبر صل الله عليه وسلم أو جناحنا ويت أمتكين بهند وتفى بما كسبت أيديكم هم سبب واجنا أود هنكن ويعفو عن كثيرين ورب العمين قلقه شهر يعني أف مصيبات بمتين أف نخوشيه بمروفيتين يون بجمروفيتين أفا همو السبب وهكو نحنه بأمت كين وقلق الواش رب العمين شلئت كد يعني قلقه رب العمين مصيباته ومانه تجير رب العالمين مجد ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا تشكا هر مروفكي وهر ايهك اهل عدي غنا حكر ومع عقوبك بفراكر ما ترك على ظهرها من دابه كسر عدينات ما نمرفناجنا كستلندات كسر, كسر عدينات ما هلاك كسنات ما ونيا همودا چلاهن؟ همودا هلالك شنون ونيا أهل عادين ويعفو عن كثيرين غالك الخالكي غالك واقنا حاوات أم كن شلئت كان؟ أبعانين معافود كان ونيا همو بهنده هم همو هك نفس ظاني همو روجك وهمو سعاتك چن كان رب وروجها كملوا فيعفو كات واقونا حامه جرا هاي اسبوعه كجرا هاي هاي في ج جرا هاي شوانيه بل كي واقونا حنا ايه قنح بمر في سبب جزء ايه قنح شليبكات بمر في مصيبة كفرك بعندكودي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثيرين يعني اومصيبة دوين جوتين سبب و او قنحنا ممكن ربنا من ظلمك سناك ولا يظلم ربك أحدا ويعفو عن كثير من تختيبه ويمدره رب العالمين قالوا كيف يكون جدك؟ هنجوا عفو تكت همو ومصيبته هنجوا عقوبة نادت وهم ونحاويته كان هنجوا عقوبة نادت ومصيبته بنقنا انتخاري أما كيف من أو عقوبة رب العالمين شلدكت؟ انا من مروفيت انتخاري ونيه بوجد برجي هف مصيبته تن بو مروفي براب العالمين ونيه فانه بو إيمان داره وريد طبعا فا هف مصيبته سبب واجنة حايت كرين، أيك الوراب العالمين مصيبته دم منو فيه ناريد، ونيه سبب واجنة حايت ما كرين وآخره بيأوي أمتكين بوشيا الدار شليبكين دمته وبكين أبه، دم عشيار بينه دم عقال خواه بتبه، وأبست شيء أبو منو فيه رحمة وبشيا، أبا رحمة وبشيا، بندى دبيني والله المثلاء على، بابكى دبتشي كه قتيد، سرام خالفك سراجتك خلدت كاد، دبتشي ني هذا في بتشي كابي شكل <سؤال> ونيه عقوبتة عقوبات كلي طبعا بسني كابي بسني كأن جرّ بوتيه وكن جرّ شلي كريش كأن جرّ عفو كريش نابسني كأن جرّ عفو كري يعقول <سؤال> بيدروان كري يقول كار كري عفو كري يبوتي الدنيا خرابي ببهت بس تعبش تها مو بوتينه ونيه جرّ بودي آبی بابی کرب بی بیچیکی بذبند حس کد بیشی نیل حس کی طول دخولی فکر ناتشو افشتانیه بلکه سعیش رحم کیه رحم آبی بابیه بو بیچیکید دافی رف اخلاق خراب نبی نه دافیره بنده گله جرات باخوش دبیش دوی بیچیکی بیشته منیا کره من کجای من کرب توانا بند اما من بوته تو کب بیفسر منیا ریکاراس تو وی خلاتی پلی منیا و خرس که نیاز جورهایی باشد بیشتر من وقت فواف خلات یا کردی من ضرر روي او چکیدی، نظر روي او دیتی. نیاز حسنات کمتره بی، حسنات کمتر وی ضرر وی خرابیه تیج ببیه. برند وی با بی وقتی او وی بچی کهی عقوبت داد، اف عقوب چی اتدهایی، رحمت اتدهایی، مبارکیت المثل الله رب العالمين چه وقت فاهم صیبت او مبرد کرد، نه رب العالمی کردم بذبند، و نه رب العالمین و نیادش منو تیامات کرد حاشا. نبلعکس عفواً مصیبتانش چه تدهای رحم باشه یا بویمان داری تدهای و مروری باشه تدهای به این در رب العالمیش فلولا ادجاءهم بق سنا تذرعو مش امده مصیبتان خوشابو فرای کین سبب واقع نحایتو اکنون دچلیبن تضرعوا يعني دوادی رنبا دخو بشکی نباق رب العالمی تو بیب کن دخوشیار بب نباق واقع نحا نکن جو رهای دیمروف و نیا رب العالمین بلکی خو مصیبتش موری فری نگت آمده چه مروری هشیار کتابین ده جورایی بخوانه که ونیام روی دبینید برج قیامت و سبب او گناهی اول از برداوام سرمونیادین سبب یک گناهی ونیامو تو منوره هر دنف عذاب بدانه از تیم عذاب دان سر یک گناهی. اما همچنین همورحم و باشیار رب العالمین جن عبدتوي فلولا اذجاء هم بسونا تضرعو. اما ایکل وام صیب ایکل سبب ونیام مصیبات هوت نب و ایمانداری آفایه و رب العالمین ونیام بیرام بین تبدیم خود تو اف مصيبتين وقتتين بو مروه ايماندار سبب بوچ بو هندكا اف گنہا سروي نما هند خلاص كا جا مصيبت بوچ گنہا حاتيه وما اصابكم من مصيبتين فبما كسبت ايديكم من دروغا كري افرو من دروغا كري رب العالمين بو مصيبتين اخري من درو بر وي دروي عوام الكري خلاص اف دروي رجا قامت اشي ون اخم اس عقوبه ون اخم فهند رب العالمين مصيبتين تخاري بو ايمانداري فاي ديي اڤايا رجا قيامه دتشن اوكي ادو ما تعذب ناخذ دي ما بش رحمه بملي ده بهندش بيانبر بيس الله عليه سبحانه رب مين خير وباشيب عبدكي فيا عجل له العقوبة في الدنيا دنيا ده بعقوبه واغن خاويت ويكين دتش ليك يا يبقى انت خاني مو چونكي عذابه قبري يلكه موثره عذابه ها محشر موثره يا قبري عذابه جهنم اللي هما موثره وي هما نخوش ولكن هذا المسجد يقول لك الله عليه السلام أغلب الله من رب العالمين الله يقول لك ان بس يقول لك ان الله يقول لك ان الله عليه السلام ان الله يقول لك ان الله يقول لك رب الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول دا ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله السلام خوش وهو كساك دي پيرانباري بجيسا الله وعلى و خوش تفيد ايه ايه خوش تفيد يا رب العالمين <سؤال> رب العالمين حسناكت عذاب داد العذاب وآخرة اذا مصيبته ونخوشيات ابو چل ايه قد ابو اندخاربه عند اف مصيبته تين و اف نخوشيات بو مروي تين توي افايا مروف رجا قيامتي بجل ايه بنا ايه عذاب دان عند مروي بسلمان تفيد يا وقت اف مصيبته بو مروي تين خرصابر و تحمل پیشوازیا وان صیبتان نبکد و نیا وان خوشیان نبکد. اولی من ازای سببی و و نیا وق نه حنایت مروری بید. یاد دویش و نیا ازای آب هم میشه کفارات ابو وق نه حنایت مروری بید. کرین. همون سببی به هند دانشیر عذاب جهنم می دار. رب العالمین تو خوشت وی حسن آگد شل تبگد حسن آگد دا عذاب داد روز قیامت جناف قبرید آبد یا ساحامح شربید یا ساحا مناف واقری جهنم می دادید رب العالمین حسن آگد امو لیر داده دا تمنى في عذاب إنت ذي. يا يوحى سبتك. وقتها دي الدنيا دا جالك مصيبات بواتن، وجالك نخوشي بواتن. ليه يوحى سبتك؟ ليش الأفان ويا؟ بشانسية. اسمه لو من شانس نيا. ويا راب رب العالمين ويا كيف منو هيتحاشى؟ نيا كرم من فاد بن. راب العالمين هم قالوا مصيبات تمر وديننا ونيا. رب العالمين وقتها مصيبة بوئي كي. إنه نخورى أفن. نشانه خوشبيان رب العالمين أبو في عبدي. من يريد الله به هيران يصب منه يرى ان الله عليه وسلم ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى من يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان يرى ان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. همرو بید به انبار الله عليه وسلم و سلم یان بن عليهم رضي الله عنهم یان تابعی بن یان هر مردی که باج بید کپشتی وانشونیه سر یا بيت بید او مصیبت بو بن ونیه نما کو نه حتیش نمای بن و ربع میکنه حتی پی حمالی کوچ بید عف مصیبت همو بوچنه همو بوندی درجه توبل نمی‌بینی رابع العالمیه چون گیجارهای هاي وقتی به انبار بیشی الله عليه وسلم رب العالمين رابع العالمی درجه کبو عبده اف درجه و بلند در نوبه حاشیه دار، اف مرور نگه تبچه عملی خوب، چن عمل صلاح کرد، اف نگه دار. اما این لب ریکه کی رب العالمین و نیا دی اف مرور نگه تبی درجه، دی مصیبت اف مرور چه صبر بید، و صبر گرسerving مصیبت آن رب العالمین و درجه بید داد به حاشیه بند، رب العالمین بودای نوبه حاشیه دار. بعد اوه باج ونيا وكذب المصيبات وخلاصنا بيت ده مصيبات بوهين بوهده ده درجة طويل بلن ببن وآوي خراب بيت بي. أفونا رب مصيبات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كإمام علي بيجيد واجبه وبيت في يسر هموم مروبه كيب السرمان كا هزراخول في آية تبكتو معنوية تبكهيد بيجيد أفا أرجى آية في كتاب الله يعني أفا هي في ترين آياتنا من قرآن دا رب العالمين هكا مروف هزراخول تبكتو معنوية بظانيد بيجيد دمروه في فيا مروف يخوش بيت وبيت رب العالمين برچه إمام علي رازبنا خده واللي بدوت بيجي. بيجي تشونكي رب العالمين بيجدوا ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم بيجد او مصيبة يتبونغوتين سبب واق ونحايا اويت هنقو ويعفو عن كثير أغلباش رب العالمين چلتكت اومرو في عفوت كت أغلبتين عفو كرين اويت ما يفشنا يعني اغلبة رب العالمين هم عفو كرين عفو كرين يعني هنقو عقوبة نادت ونقو عضب نادت يتماين نفشت چه بممربتين أخاره مصيبة بممرب فما ي... فماذا يبقى بعد عفو الله وعقابه بجد كذي من تبا رب العالمين رب العالمين ها؟ شنو بس انت بحشتو رب العالمين فماذا يبقى بعد عفو الله وعاقبه يعني اغلب رب العالمين عبد خوي ما دار خوش بيد وهم عقوبة بوتين خلاص شنو من تبا ويا امو عيد رجاء قيامته امو دبيتا لي رب العالمين بهنا بجنافه ارجى آيات في كتاب الله جبتي في ترين ايه بومر ويماندار اايا حكه او تشد تعقبه داي سراويل الدنيا دا قدر رجع قيامته سرا بيش هنا كده وعقبه نادته واغلباش تو تشري كر وهو بجمعيش دي چلئي كد؟ ده مصيبات ابو ايمان داري انتخواري برهندش افا موافقت دل حديث او بيان باري سعى الله وعي وسلم كد بجي امتا من اغلب الواجر لنا هين عذاب وآخرته نا طامنا كنه وناشنات عذاب وآخرته ده چوك رب العالمين مصيبات ونحوشيه بو مكسنا ورأيت كد ونا في اواتيج ده ابو بو متى تاديار كرن او جاباوه بسیار منی اوان گله جارا بو مرو به سلمان چیدی گله کس بسیار کن منیا بو بو گوسرمان او جید بسرمان نخوشی او عذاب منیا جلگ منیا جید واید نخو شنو ترسو عاجزی و خمو فقینی و ناف دزورو مرو به ظالمت مساودی سربین بو جید کافر او ناف جا چه منطقه توها مو منیا مرو به کافر تنیبی و جیبی بیت نبی تو ماله و بیت نبیت من اینه خوشیا تهدای او برف ریا تهدای او و این عفشتر ناف دنیا، اما همه سبب وی افنده. رب العالمین مروی بیام باس علیه و سلم، بچه مرویت ایماندار رب العالمین عقوبت گناهیتو همه آدبه و چریکت. آب حسکت گناه، آب حسکت رب العالمین اما علبد عفو کت. آو پیچ عقوبت بول کیره دخوره. دنیای و دنیای در عقوبه با انتخالی در عذاب ناد آخر اما مروف کافر همو بو چلی در همو تیتهد گردن وقتی امام عمر رازو بنا خوده لبید بوتی روشک دیتی پیغم بس الله علی و سلم که پیغم بری جیه که بو سر و ددوی داد جیه که کچکه بو گلک نخوش بوید بسر و بر بو پی امام عمر رازو بنا خوده لبید وقتی دیتی پیغم بس الله علی و سلم روشکی عاجز بید و خزانه وی هندک چک کرد و بیام با صاحب سام گلک عاجز بود چبوی جد او جسر خانی ویدا کجیکه کچک بود چه کرد بود بود مشرب بیام الله و علی و دا سر حسیله که نفذ بود و وقت بیام با صاحب سام او حسیله بلگت قاس باهتی چکره همو سر گیانی وی قبب بود همو گیانی وی صور بود ی نبی انبیه امام عمار رضوی الله خدا بیگلک عاجز بود و تو آرزو الله و تو پیامبر خدا بی و قادرین کذبی نالی رب العالمین و قادرین پیامبر بی و تو هو تو هو ناف جیانه که هو نخوشه و یه برتنگ دو بجی و تو عباد فرض سر رومان همه کافر و مشکل دنیا ناف بر فریداو زیرو زی و خوشی دنیا همه دوونه ی نبی انبیه سبحان الله و علیه سلم تو ها و قوم که رب العالمین همه خوشی دنیا ده خوشی دنیا ده دین و روزه قیامت وانه چه بس شيء هاي بس عذابهاي لئيك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار تعبانار الجحيمات بس أغري الجهنم هاي أما أعبانة رب العالمين دنيا ده هما خوشا ده بكم كتريدات أعبانة دنيا ده أما بومروب بصرمال ده مايكي كيفيد مني أظهر هما قدر ترب ولا رب العالمين كيفي عمبر ما صلى الله عليه وسلم وعنده تشجرا بومروب بصرمال نبت بوك هم دقيقين وحتم الصباد الرئيسي ی همه قادرترن نه لی رب العالمینی که پیغمبر بود الله و علیه و سلم نه بشری همه قادرتر بود کن پیغمبر همه قادرتر بود فتار همه چی بود آتا اما مصیبت و جینا گلک گلا گله کان خوشکرید بود بو جینا دنیای دنیا دلی اما و وقتی جینا دنیای که خارنو و خارنو جیو و نیا خانی و آقای جالگ جینا کامونی یا بنا خوشی و و زحمت یا بدی سری آقای همه ما قدرتربلاه ربرعالمی دبستانی و نیا آقای همون نشان خوشویان ربرعالمیه بو عبدالخویه کجی بو برای کرد اگر جالگ مصیبت بو برای کرد. چه وقتی هم بینی جد سرمانه هونه و بسرمان خویت هونه آقای همون نشان خوشویان ربرعالمیه ربرعالمی ملوظه بسرمان خیره و عمل صالح امتودکی توتكي بتهالگیه همین بتهالگیت به حشید دادفته. و او گناح تودکی اغلب الوات خوش بید و پیچ کاش بوده چلی ات کرد؟ بوده عذاب دنیایتی انتخاری اما یدی خیر خير و عمل عمل صالح و جزای عمل صالح همه بوده هفت گید رجا قیامت بحشت دار افتا چونگه خوش شوید حتا حتا یه اما مروف کافر او باشی کرد او خیرو باشی و او چطه باش او ات کرد ربا همه همه که ری همه دنیای داتی هر باشگاه کرد، هر کاری آقایی کرد، هر کاری آنخوش ای کرد، هر کاری هتیمکی کرد، چو و خدا و کیوانیای پیرامیده پیراجونه هر شدکی او کرد، گلچاده چو و خدا نمونه، حاشیه اینو سایه که حیوانه کی دخوپه وایدن، اون هم خو خیر بوم رو بیت دن ویسی بوم رو به ایمان داد، دل رب العالمین اجره، بوم رو به کافر رب العالمین همه دنیای داده ته، دنیا دموال ویزور که دسحات داده ده جوی امین کرد، هممو رزقی برفرگند، هم شدکی باج داده ته وی مرغ، هر شودک وقتيه گناه هات که خرابیشت درام امین عقوبانا دتی کیم عقوبانا دتی یعنی هکبین کیم کیم گله کیم لنی بوچن درام امین عقوباو همه هر دیت بوکری همه هر دیت بو قیامت گناه جهنم همه عذابوات ته دته بو جهنم اما مروف ایماندار او امین او عقوبات کری دته ایمانداری اما ناو ده بر ده و دینه خوشی ده بر فریدن عمومی ایماندار ناو چدا ناف برتان قليل نأ وق أبد حقا نأ وق أبد راس نأ فهموا دليل سر دليل خرابينا عمر عبد العزيزي رحمة خديله بيدونيا كفنا ناف هو نا كسي وياخو بصيرماناش عندك وقتة تيني تكيفين الناف شدا ناف همي أغلب النفج دا أغلب مصيبتن ونخوشينا يعني پیغمبالي صلى الله عليه وسلم ونيا جيانوه دا هش أورجابيه پیغمبال هتا أورجابيه أغلبه چه بو أغلبه نخوشي بو نو وبرطنگي بو نو ومصيبت بوتا اما پشت هنگي ونيا خو وقته صحابه شرازو بينا أخباده لبي ني أغلبه أبو ويا أبي حكم كري عدالته كري بس واكيد عامة بسرمان حالة ووايا چه ونهى حالواه نخوش بون مصيبات اما هموه ونهى جيانه مروه بسهل مان هموه ونهى غيهوية و هكا سعه كا هموه بيغنبركي اتقل قومي ويدا همه عليه مصلاة والسلام همه افا جيانه وابية هموه نف نخوشية ده بني ايمان دارا ديسه همه نخوش مصيبات ونخوشية تي دان بصعنيش امروه ايمان تي نهى ونهى عمال صالح تكد نروه بك ايمان دار بيت هموه ونهى جيانه و چند دهایم هیامونه تنفس کج زده مروی، برفریجده مروی، اما اغلبش نه، اغلب نخوشی نه، و بدیله خوشیان رقبعمیات دلیل رقبعمی کی بیکسیتات، دلیل رقبعمی خیر و باشی بوفامرواند بود، بهندشک بودیند، بهند مصیبتو، و نخوشی و عاجزی و خم بودن، و همچنین به مرحله که پیامبر اسلام الله علیه و سلم بچید، هر مصیبتا قبصه ای ایمانداری باد، جا خم بید، عاجزی بید. نا خو شی بیت حد استری وقت دست مروه بسم الله راجیان پی وی راجی لا هر چی کی وی راجیت همو گوچیا همو گنح پی دوارین همو خیر مروه بسم الله بیت تن بیسین هبوی کاس یونیع می صبر حبیب سر و برندش امام علی رازی ناخ دیت بوت ابا ایک و آیه کی وی مروه چی بخید ای بخید مروه بسم چی گوتدید مصیبت بده هاتن و تسرقك حق و تسرقك راس و ظانه هنگي تخوفي في بيخات و اغلب أغلب قناحتي تخوش بي و هم مصيبات البتتين يشبهون هن دا يان أو قناحة ماين التخوش بي يشبهون دا درجة لالي ربعالميني بلن ببن و لالي ربعالميني قدره تاو درجة لبن ببن كان طبعا بشتي هنگيجا كان مروف و هنیا درستي ديني خوب چي و درستي بداسي خوب ديني خوب هن مصيبات مروفي چلت أشد الناس بلاء الأنبياء في عام بار بجي صلى الله عليه وسلم فتر همما كمصيبات ونحوشي بتنكينة ثم الأمثل فالامثل. أجو بشتي هنجيدة كي دي واحد هندي ونيا مروفي ديني خوب درستي قربيت بتر مصيبات بومروي هندي هندي ديني خوب درستي قربيت مصيبات چلتين كيمترن بس أبا نشانة باشي نيا أبا نشانة چيا نشانة خرابية مرؤوسة صبته الدينية، ده أوكيه مصيبة المرؤوسة نشانه خرابية، منيح. شجع ومرؤوسة بعيد بودينه خداح، قالت مصيبة بودهين منيح رب العالمين تخوش تبيه. درجة تبت ترد بلاه بن، يقول نحية هنا تبتر رب العالمين يبقدري. وما أنتم بمعجزين في الارضي رب العالمين بجتم تشجع خلاص نابن بالفام مصيبة أنا. نال عاردين، نال عثمان، نال تشجعون خلاص نابن. هك رب وهذا معجزين إعجازة وقتو خلاص ببي ما أنتو بمعجزين عن الخلاص نابل بنفا مصيبتانا والبنويع وعذابة أو رب العالمين تنتخاري چو جابل كاسوية هزلينة كاد ونيا قال اقمرو بيت هاين ونيا كافر أو يا يان إيمان دار ويمغرور بي وهاقال ديني رب العالمين وهاقال رب العالمين ما دبيني ونيا دهو حساب كاد ونيا كنا مريد يان زمرناويد وابزحمات بي من بسبب مال الدنيا هذا وسبب ونيا النفق وشيا الدنيا هذا ورابعين نعمات يتجال كرين، جيران خلاص نابا، فهني جالك قدي بيني ونيا سبب ونيا خوشيا الدنيا هذا حتى بيشتاعك خصبا، شنو نخوشي بسال من هيت ونيا من دل من خرابه دل خود بدر كم، من هم اما بینی دبینی پشتیم و نیا سبکی به بلکه گله که کجکاف مرو به پیشله بيتيشي پیشی ایشکبوه و نیا پیشی مصیبتک بوهات و نیا پیش و نیا او پی مر و نیا چجراویچله نکرد جویع آحسه بند و هند مجدو ما انتوم بی معجزینه فل آبی چجای خلاص نابن بر و مصیبت وعده ربع کربعمی بونگوینه من دون الله من وليين و کسیش نیا کن زیکی هنگو بید روز قیامت و کبشت‌فانیان گوپ کرد، کاریکاریان گوپ کرد، کبای شب‌گی این تمگون خرابیه. هنگام لادد غیری کن رب العالمين نبي الله ولي اللّذین آمین. فالله هو الولي. بس کی ولي؟ رب العالمینه. تیم ملوف کبشت‌خوب رب العالمين گرم کدود. و ده خاز رب العالمین بکد که او، کاری مروی بکد و باشیب گی این تمروی و خرابی این تمروی دیر کد رب العالمی دب کبشت‌فانیا ونیه الله یتولا که فی عسری که هنگه رب العالمیش ده چل تکت یه بشتوانیاتا کند تو تهاری کنیاتا کند برد برطنگاویه ده جاشرنی برطنگاویش همو گا به رب العالمی تا چلی بکد ونیه ایک هل ونیه بوتا یعنی تبکتا ونیه دولمنده که موازان نیان شیفایه بود بره ای کتو ای دو نبسک رب العالمی نب برطنگاویه ده صبر داتا يا سارو نمسي باتيو سارو ناخوشيه غروف تشويد خلات ما كانت حركات خلات ما كانت دلي اخو دل في رب العالمين بجد وما من دون الله من ولي يعني وكاسنيا بشتافونيانقو قلبج رب العالمين باش يبقى ينقو وخرابيلن وديلك جا خديب وليه وأو وليه وأو كان شيخو كان ولي ما بين رب العالمين افا كانوا درزبي اماميده بشتافوني تبي الدنيا واخره ولا نصيرو وكاسنيا وساربي خيتيش هذا ممكن النفع عذاب ده، شل الدنيا دابيد، شل آخرة دابيد، كاسيا المسربي خدمو خلاص كده في عذابه، إلا رب العالمين تنه. بره هادا مرؤوف بصرمان هم العالمين في تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدتي بيهان بربيجيسة الله عليه وسلم تو خده بناس الوقت برفره ما بين أخو رب العالمين نابرتنا وقت برفره عبادات رب العالمين بك وشكرنا رب العالمين بك. رب العالمينش وقت برطانقا فيه جشد دنيا يدو بيت وقت حالات المصيبات بيت چل آخرات بيت روجة قيامات بيت تا مصيبات بازن رب العالمين دمرو في ناس تو دهوار عمرو فيهد